الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هدى أما بعد فهذا سؤال وجه إلى فضيلة الشيخ نابي عبد خالد بن محمد بن عثمان المسري حضرة الله تعالى من بعض أبنائه في المغرب الله. بعض الشباب هناك يا شيخ يعني يسألون عن بعض البدع التي هي منتشرة في المساجد وفي بعض المناسبات مثل الجنائز وغيرها. وطبعا يعرفون حكم هذه البدع لكن يريدون أن يعرفوا كيف يتصرفون لا سيما إذا كان أهل اه اه أو إذا كان أصحاب هذه البدع من الأقارب فمثلا يسأل بعضهم عن اه بدعة اه الربع يسمونه هكذا بعض صلاه العصرة خاصة أنهم يجتمعون في المسجد بعد صلاة العصرة ويقرؤون الربع لا كل يوم يا شيخ كل يوم كل يوم بعض العصر تخير يراجعون الربع لكن قراءة جماعية فهم يسألون هل مثلا كيف يتصرفون في هذا الوقت مثلا هل يقوم وفي الغالب لا ينتظرون كثيرا ويجتمعون مباشرة بعد الصلاة فهل يقومون مباشرة بعد الصلاة وينصرفون حتى لا يشاركوا أو مثلا ينتظرون ويقرؤون الأزكية وإن كانوا في المسجد مع يعني هذا الاجتماع بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن التبعه ده اما بعد ف... فكما هو مقرر عند اهل العلم انه لا يجوز الاجتماع على بدعه ولا على منكر وجاءت النصوص تقرر ذلك <تصفيق> فمن ذلك من جاء في قوله تعالى فلا تقودوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره فنهى عن القود مع اهل المنكرات سواء كانت من المعاصي ام كانت من البدع ام كانت من الشركيات حتى يقودوا في غير ذلك وكذلك في حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال مرأ منكم منكر فليغيره بيده فما لم يستطع فبلسانه فما لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وهذا يلزم منه أنه لا يجالس أصحاب المنكر دون أن ينكر عليهم ولذلك إن كان يعني على قدرة أو بعضهم قد يكون قادرا على أن أن يبين لهؤلاء العم حكم ما يفعلونه وجلس معهم بهذه النية كي يعلمهم كي ينكر عليهم فلا بأس من هذا الباب أما إن كان غير مستطيع أو جلس معهم مقرا لبدعتهم فهذا الذي لا يجوز ولذلك الأمر يعني يختلف على حسب ما يقدره كل واحد فيهم لنفسهم فأولا طبعا عليهم أن يبينوا لهم أن تلاوة القرآن ذي عبادة يعني أنهم لا ينكرون عن تلاوة القرآن إنما ينكرون عليهم هذا التخصيص هذه الصفة الذي ليس له أصلا في السنة يعني لو كان الأمر على سبيل التنظيم أحيانا لا بأس من باب التنظيم والترتيب أنهم يراجعون مثلاً جزءاً من القرآن ربعاً من القرآن من باب المرجع من باب ترتيب الحفظ هذا لا لبس لكن الأشكال ليس في ذلك مشكلة أنهم أنهم يعتقدون تخصيص هذا الوقت أي بعض العصر بهذه بهذا الربع على وجه الخصوص ويجعلون هذا عادة مستمرة هذا الذي فيه شبه البدع أو الابتداع فيه شبه فيه شبه الابتداع وأما إن كان الأمر يحدث أحيانا تنظيما وترتيبا فهذا أمر آخر اللهم استعاذنا صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم